بسم الله الرحمن الرحيم الف لا نمر تلك ايات الكتاب وقران مبين ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون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 126-ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين 127-إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 128-ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 129-وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 126-كذلك نسنكه في قلوب المجرمين 127-لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين 128-ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 129-لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون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 Faan zalna min al sana'imah.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 قال فإنك من المضارين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين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 126-لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 127-إن المتقين في جنات وعيون 128-ودخلوها بسلام آمنين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 جُهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ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 قطوع مصبحين وجاء أهل المدينه يستبشرون قال انها اولاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين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 في ذلك لا آية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فاتقن منهم وإنهما لبِإمامين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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 125-وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين 126-الذين جعلوا القرآن عظيم فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ